من الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون كان فراش الماء وتكون أم من فقولت موازينه فهو في شتى الأرض وأم من خففت موازين ما أدرك ما هيك نار الحاميك بسم الله الرحمن كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليكين لترون علنس علو ما اذن عنناي بسم الله الرحمن إن الإنسان لفيه خفل بسم الله الرحمن الرحيم الانسان لفی خسر إلا الانسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا I mm -hmm. والذي جمع ما وعدا يحسب بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم ألمت وكيف صعل ربك امیر <تصفيق> دل أرسل عليهم صيرا أبادي فجعلهم کعصف مأکون ودقا ما